「なんでしょうね موسوعه النابلسي ا إلا إله هو و ع كل ش ء ع للعلوم م ك ذ ك نقص ي ن الاسلاميه ن أعرض ع فإن ي موسوعه القيامة ا م ر ض ع ن فإنه يحمل يوم ا ل ق ي ا م ة فإنه ي ح م ل يوم ا ل ق ي ا وزرا م ة خ ا ل د ي فيه ن و س ا ل ه م يوم ا ل ق ي ا م ة ح م ل ا م ي و م فخف ا ل ص و ر و ن ح ش ر النابلسي م م ج ر ي يومئذ ر ق يتخافتون للعلوم الاسلاميه ق و ل ن س م ا ء الله ث الحسنى م و ي س ل و ن ك ع ن النابلسي ج للعلوم الاسلاميه لا موسوعه ا ل م ن ا ب ل ع ي للعلوم ا ل أ ص و ا س ل ا م ن خشعت الاصوات للرحمن فلا, إلا فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن, إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا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 ومن ََ خَابَ ق د َْْ ظُلْمًا وَمَنْ حَمَلَ يعمل ََْ من َِ ا ل ص َّ ا ن ِ ح َ ا ت ِ وهو ََُ مؤمن ٌُِْ فلا ََ يخاف ََُ ظلما ُْ ولا ََ هضما َْ وكذلك ََََِ ن ت موسوعه النابلسي للعلوم ه م ي ت ق ن أو يحدث ل ه ذكرى ف ت ع ا ل ا ل ل ه ا ل م ل ه اسماء ا ل ل ب ا ل ق ر آ ن من قبل أن ى ا ق ض ى إ ل ي وحيه ك و ل ا تعجل ب ا ل ق ر آ ن من قبل أ ن يقضى إ ل ي ك وحيه وقرا الرب بزدري علماء قدمت لكم هذه التلاوة من موقع ق لكم من التلاوة هذه ن ر آ